وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَادَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ والله بما يعملون محيض وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جار لكم فلما ترأت الفئتان كصاع عقبيه وقال إني بريء أرى. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العطاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وره هؤلاء